وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِدَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُوتيحَتِ السماءُ فَكانَت أَبوابَ وَسُيرَةِ الجِبالُ فَكَانَت سرابَ إِ جَهَن مَكَت مِ الرّصَادَ للطَّغينَ مَآبَ لا بِثينَ فِيهَا أَحقاب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 إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَخُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا